يقول تصرف المشتري فسخ الخياري هل المراد التصرف بالاستعمال نعم لك بالاستعمال نعم التصرف بال... بالاستعمال او التصرف بالبيع كلاهما يعد فسخا للخيار سواء تصرف بالبيع او تصرف بالاستعمال الا لتجربة المبيع نعم ك... كذلك البيع الذي حكمنا مع ان البيع هذا حكمنا عليه بانه غير صحيح لكنه يدل على ايش يدل على على ايش مشايش على الرضا نعم فيسقط بالخيار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 لكن يقول ام بان ان التلف حصل بسبب العيب يعني صار له حادث بسبب اصلا ان السياره هذه الفرامل عطلانه الله اعلم ما ادري تفضل 22 سياره لا ادري الله اعلم لو تسال قسم الافتاء في طيب لا. طيب لعلنا نقتصر على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميل